قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدوم وَكَذَٰلِكَ يَهْدِي تَابِعِهِ وَيُعَلِّمُهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حكيب.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 فأوطرحوه أرضا يقل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الدب يلتققه بعد السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناطفون أرسيه معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافرون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاترون